أمر. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بالمبين. seolah-olah وأوحينا إليه لتنبئنه dan <tik> ilmu وجز من وحسين وراودت التي هو في بيته عن نفسه وأني أقتي. نصير واستبق الباب شاهد من رحمها تشغفها <تصفيق> شايفه Dan أن يقون <تصفيق> خيرًا Alhamdulillah oh. oh. ما له افتوني في رؤياي <تصفيق> افتوني يَا سُفْوَيْهَا الصِّدِّيقُ افْتِنَا فِي سَبْعِ ضَمَرَاتٍ سَمَانِيَ اَكْرَهُنَا سَبْعَ عِجَا ليس منه إلا قليلاً، إلا قليلاً مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ويأكل ما قدتم لهم، إلا. للملك اتوني به فلم I'm